114. ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 115. بنصر الله ينصر من وَهُوَ وهو العزيز الرحيم 116. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا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 112. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 113. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 114. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا 117. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 118. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 119. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء كفى اللاذ بمحضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون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 وَمِنْ آياتِه خَلْقُ السَّموكِ وَالأَوضِ وَختِ لاافُ أَلسِنَتِكُم وَأَلوَانِكُم إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتاتِ للِعَالِمين وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُم بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبتِغؤُكُم مِن فَضْلِ 111. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 112. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها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 وَلَهُ وله من في السماوات والأرض كل له قالتون 113. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 114. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو بَرَبَ لَكُم م ثَلَم مِن أَمفُسِكُمْ هلَلكُم مَِّا مَلَكَت أَمَانُكُم مِن شُرَكَ أَفِي مَ رَرزَقُنَاكُم فَأَتُم فيِيهِ سَو فَأَتُم فيِيهِ يَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ بِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ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 117. ويكونيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 118. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف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 120. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون 115. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 116. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. 112. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون 113. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا 110. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 111. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 فَيَذْهَبُ سُطُوعُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَرِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 115. وهو كُلِّ كل شيء قدير 116. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 117. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 129. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم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 117. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 118. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 119. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل وَلَئِن ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 110. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 111. فاصبر إن وعد الله حق.